ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون الشهيد. تمنى بنفسي الأبي الأبية وأمنية الحر لقيا المنية, لقيا المنية تمنى بنفسي الأبي الأبية وأمنية الحر لقيا المنية, لقيا المنية ودعان لنا لا ودعان له هو الحي إن شاء رب البرية ودعان لنا لا ودعان له هو الحي إن شاء رب البرية تمنى بنفس الأبي الأبية وأمنية الحر لقيا المنية تمننا بنفسي الابي الابيه وامنيه الحر لقيا المنيه ودعانا لا ودعانا هو الحي ان شاء رب البرية ودعان لنا لا ودعانا له هو الحي ان شاء رب البرية يهاب العدى في الحصون دوية كأني به في شرى يهاب العدى في الحصون دوية يقولون من أي فج أتا بأي شعار بأي هوية يقولون من أي فج أتا بأي شعار بأي هوية فلم يعرف أشرف الحسنين ولم يعرف الجنة السرمديا أتاكم كمن ليث في عزمه فمن ذا سيوقيف منكم مضية أتاكم كمن ليث في عزمه فمن ذا سيوقيف منكم مضية أتاكم مع الله في خطوه مع الله مع الله مع الله من مثل تلك المعيار؟ لقد كانت بيته آمن. له بين أهله عيش هنيه عيش لقد هنيه كان في بيته آمن له بين أهله عيش هنيه, عيش صنوف, هنيه المآكيل صنوف المأكيل لو شاءها أتتهوب من عاقة صنوف المأكيل لو شاءها أتتهوب من عاقة ذهبية يتهو اختيالا إذا ما مشى كمشي الملوك برجل حفيه يطيب التكبر قبل اللقاء ويوم الوعظ دح النرجسيه يطيب التكبر قبل اللقاء ويوم الوعظ دح النرجسيه رصاص العدا فوقه وابل ويصرخ فلتق بلي يامنيا يخافون في وسط دبابة وما في يديه سوى بندقية يخافون في وسط دبابة وما في يديه سوى بندقية فما أنجب الجبن من حيلة سوى زرع لغم بكف خفية فما أنجب الجبن من حيلة سوى زرع لغم بكف خفيا لكم هيعج الحرب بلحن الفداء ونحن لنا الدف والسامريا لقد الحرب بلحن الفداء ونحن لنا الدف تنادون فخرا بإسلامكم ونفخر بالثورة العربية تنادون فخرا بإسلامكم ونفخار بالثورة العربية ونشكر للغرب إن أعلنوا فتحنا الصباح ملف القضية أي صاح من أين أزج الأسى لفقدك أملي القلوب الشجية أي صاح من أين أزج الأسى لفقدك أملي القلوب الشجية فأموك تدعو بمح تبلو يديها الدموع النقيا تذكر تقبيلكم رأسها تشم بقاياك ريحان زكية فدها دموع الورى كلهم ولا فوجعت بعدكم ببلية عزاؤك يا أم في تمنيت والكل مثلي لقيا عزاؤك يا أم في راحل تمنيت والكل مثلي لقيا إذا خلف الماجد بناءه فما مات إذ مات والروح حيا إذا خلف الماجد بناءه اما مات اذ مات الروح حيه تغالى الهدايا باثمانها وفي الروح لله اغلى هديه تغالى الهدايا باثمانها وفي الروح لله اغلى هديه وفي الروح لله اغلى هديه وفي الروح لله رصاص العدى فوقه وابل ويصرخ فلتقبلي يا منية يخافون في وسط دبابة وما في يديه سوى